لآن, لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من النابلسي ش ي ط ا ل للعلوم ط ا ش الاسلاميه ن ب جهنم ي ص ه ف ب م ه ه ن ص ل ا المهاد جهنم فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق و آ خ ر من شكله أ ز و ا ج هذا ف و ج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إ ن ه م صالون موسوعه ر ح ب بكم ا أنتم م م ق د ه لنا ف ب ئ القرار ا ل ق ا ر النابلسي من قدم لنا هذا فزده ذ ا ع ا ض ع ف ا ل ن ا ر و ل ا ل و ا م ا ل ن ا س ل ا نرى ر ج م ي ا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 ي خ ت ص موسوعه ن النابلسي م أنا نذير ي للعلوم الاسلاميه فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكه كلهم اجمعون إلا إبليس, الا ابليس استكبر وكان من الكافرين قال يا ابليس ما منعك موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا خ ل ق ت ا م ي ه قال موسوعه النابلسي م للعلوم الاسلاميه و